<تصفيق> كل اللي وين ذنبك اتصل في يعني حزنه صار حزبي عليك أنت يزيد كل اللي ذنبك بتصال فيه عني حزين وصار حزني عليك انت يزيد ترى دربك يا غالي للمو مالتالي سراب بتشوف عينك ولا الظن ما يفيد قل لي لي وين ذنبك بتصال فيه عني حزين وصار حزني عليك انت يزيد ترى دربك يا غالي ظلام ما لتالي سرع بتشوف عينك ولا تظن نايفي قالتو قالتو يردليتو هذا الطيش وسيلو ضرير القلب صاير نهارو زيلين تو يرد ليته خذاه الطيش وسيله ضرير القلب صاير نهر وزي الليل والتم باك وصل فيه يعني حزين وصار حزني على عليك انت يزين تقدر بك يا غالي والله ما لتالي ترى بتشوف عينك ولا الضيناي فيه حرام تكون ساري وبحالك من داري تعالوا عود ثاني لربك من جديد وخلي الطيش ماضي طريق وهم فاضي كيف ورايح تكون راضي وبهالدنيا الدنيا سعيد جريتو يرد ليتو خداه الطيش وسيله ظريف القلب صاير نهار وزيله والليله وين ذنبك توصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزين ترى دربك يا غالي ضربه ما ترى بتشوف عينك ولا الظل نايفي يا غفر وش جرى لك تشوف حالك من يبقى في ذنوبه يعيش الهم أكيد على مكله ناطر تأجل له باكر تعال الحين حاول ترى باكر بعيد هده الطيش وسيله ضرير قلب صاير نهر وزيله والليلة وين ذنبك بتصال في يعني حزينه وصار حزني عليك انت يزين